و Bani <laughs> ta uh, o mm -hmm. one I'm right. Eh-eh-eh-eh! <laughs> po ok un Oi don't, don't. This ان <تصفيق> روحك بجيل لسانك كان يستعجرف بَنِي تَنّ وَعَلَى نَفِيقِي أعذرون الآخرة وجوب ப zaり த أي أَيَحْسَبُونَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا